لا اله الا الله قران الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اسم ربك الأعلى الذي خلق فتروى والذي فترى أمدا والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله جزاء أحوى سنقرمك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ومن وَيَسُرُّ قَلْبِي سَمَاعَ ذِكْرِ إِنَّ فَعْلَ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَتَدَنَّكَ الْأَشْقَى الَّذِي يَظُنُّنَّ الْكُبَرَاءُ ثُمَّ لَأَيْمُتُنَّ بِهَا وَلَا يَحْيَا قَدْ رَقْلَحَ مَن تَدَبَّكَ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فغَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَاءُ إِنَّ هَذَا لَنَبَأُ صِحْفٍ مُولَى كُتِبَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا أَحْمِلُ مَا تَحْمِلُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَحْمِلُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ وَالَّذِي أَخْرَجَكَ مِنْ بَطْنِ أُمِّكَ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ وَغَيْرَ سَائِلٍ وَلَا مَاسِيلٍ ۝ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا